تسليما اللهم صل على محمد النبي وعلى ذريته وعلى أهل بيته بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره سبحانك لا إله إلا اغفر لي ذنوبي كلها جميعا فانه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت وصل اللهم على محمد وآل محمد